نسيانك صعب أكيد ما لوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ما لوش غير حل وحيد أبدأ من ثاني حياتي وأصادف حب نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد أبدأ من ثالث حياتي وقصاد الحب كتير ولا من الحب الثاني مش حيرجع علي زماني ولو من الحب الثاني مش حيرجع علي زماني ولا حيعو ترماني اللي في حبك بيزيد لكن طول ما انت ثباني يا see you, دي أعرف كلمة هوي وأعرف كلمة ياريت وفي حبك قلتها لعين خلتني جيت وبعمري معك بقيت وبقلبي عليك نديت أو همسة تهتها يالي معاك بتدي أعرف كلمة هوي وأعرف كلمة ياريت وفي حبك قلتها يا لي خلتني بيه وبعمري ما لاقيك وبقلبي عليك ندي او همس ادته يا اللي عاشقتك حبك غدر وآلم خد دم كان قلبي شاري قد ما قلبك ظالم يا اللي عاشقتك حبك غدر وآلم قدمكن قلبي شاري، قدم قلبك ظلم. أول قلبك ما خان، كنت اللي ذاك أمان. أول قلبك ما خان، كنت اللي ذاك أمان. عش قيرك عشان يمكن أنسى الندم. أول قلبك ما خان، كنت اللي كمان تاول قلبك ما خاف وانت اللي ده كمان عاشق غيرك عشان يمكن انسى لدم ولا مني الحب الثاني مش حايره يا يا عوى حرماني اللي في حبك بيزيد لكن طول ما المثبالي We'll صعب إن أقدر عليه ريحتك وإنت ليه تجرحني بالهوى إزاي قادر تكون عاشق وإزاي تخون واما الأحساس يكون ستقني ملوش دوى بسيانك قد إيه صعب إن أقدر عليه ريحتك وإنت ليه تجرحني بالهوى إزاي قادر تكون عاشق وإزاي تخون أما الاحساس يغون صدقني ملوش الدواء اديتك حب غالي بعته من غير الثمن والأسوأ جاتني منك ومجدش من الثمن اديتك حب غالي بعته من غير الثمن والأسوأ جدني منك وما جدش من الزمن أول قلبك مخاني كنت اللي ادك كمان قلبك مخان خنت اللي ادك كمان عاشق غيرك يمكن أول قلبك مخان خنت اللي ادك كمان مخان خنت اللي كمان عاشق غيرك عشان يمكن لا تجعل زماني ولا حيعوى حرماني اللينك حبك بيزيد لكن طول في بالي صرتك دايماً في خيال.